بسم الله الرحمن الرحيم ضاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرا للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون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 فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين